ايوم سيكوه على هون ام يد السهو في التراب الا سا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء وللله مثل الاعلى وهو العزيز الحاكن الله الله اكبر سبحان الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 سَبِذ ظُلْمُهُم ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَبّ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَنصِفُهُمْ لِسِنَتِهِمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَٰهُم مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ هُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى, وهدى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون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 ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء ان الله عالم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردا رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا وحفد تو رزقكم من الطيبات فَخَبِئَ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ الله أكبر. اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر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 مغضوب عليهم ول الضالين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 طوبى رب اللهم مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقنا وما رزقناه من رزق حسن فهو ايوم يفق منه سر وجهر هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يهجه لا ياتي بصيد هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله ريب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير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 ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله اكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 فالقىو اليهم القول انكم لكاذبون والقىو الى الله هونا اين السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب فيما كانوا يفسدون والله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله, وقد جعلتم الله عليكم وأؤذو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمين بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه انكفا أَن كَثِيرًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ أَن لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قُل نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُم يُقَالُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وهذا لسان عربي مبين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 هَذِهِ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرًا فعليهم غضب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 وَأُولَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِنَا فَتَنُوهُمْ ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ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 فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ولا تحملوا الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السانتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 غير المنذور عليهم ولم الضالين ان ابراهيم كان امه قانه لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ